صرخ جان بير صرخة رهيبة فكور الراجل منديل وسد بيبقه في اللحظة دي عرف جان ان مصيره السود ليه الراجل ده مش عايز حد يسمعه هو بيصرخ ليه ما شدهوش من ودنه لبيته عشان اهله يعقبوه انت عطيت لي المسحوق في زاست الفوتكا انا حسيت بيه وعا تكذب وانت ما تعرفش خطورت اللي عملته ودي غلطة هتخليك تشرب إزازة منه معايا لما وقع نايزك في أمريكا الجنوبية كنا أول ناس نتحصل عليه بفضل مخابراتنا بيقولوا إن فرصة أول لقاء مع كائنات حية من الفضاء مش هتكون مع كائنات لونها أخضر بحسب قوانين الإحصاء هيكون أول لقاء مع بكتيريا أو فيروس أو كائن وحيد الخلية واللي كان في النهيزة كانه معقد من الحياة أقرب للفطر فطري كامل نجي من الرحلة حاولت كتير أرجعه للحياة بس من غير فايدة وبرغم كده أخدته معايا لما هربت من الاتحاد السوفيتي ورجعت أعمل التجارب بكل دقة وفي الآخر عرفت الغلطة كانت فين ورجعت الحياة للفطر ده بعد سكون سنين فجربته على الأرود والغطط الفطر ده أقوى صلاح بيولوجي عرفه الإنسان لأنه بيقدر يحول إرد كامل النمو لقتلة هلامية من العجين في دقائق لو أكله او اتحقن في دمه هتشوف الإرد بيدوب قدامك تصور وانت هتطه في العزائز بتاعته وأنا شربت منه زاستين بس أحسيت بيه على طول عارف ليه حط خارين إيده في وش الولد بس إيده ما كانش فيها صوابع اتحولت لعجين هلامي كأنها شمع بالتوب أنا <تصفيق> انتهيت بس مش هموت قبل ما شوفك بتشرب الإزعزة كلها هتشرق وشال الراجل المنديل من بوق جان بير اللي كان بيصرخ وبيحاول يضربه برجله والإزازة بتقرب من جان وفجأة بدأ وش الراجل يدوب كأنه تمثال شمع تحت شمعة وفيه نوع من العفن الأخضر شبه عفن الخبز بينتشر ويكتر فوق ملامحه بسرعة وبدأ يتهاوى بصعوبة بدأ جان يسحب نفسه من تحت الشيء البشع اللي نايم فوقه هتشرب هتشرب وده كان صوت كتلة الهلام اللي اسماها روسكوف اللي بتدوب ولسه محتفظة بحقد غريب قدر جان يتحرر ويجري ناحية الباب وكانت الكتلة بتقع والسائل الهلام بيخرج من كل حتة فيها فتح الباب طلع الجنينة وجاري وهو بيولول مش مصدق انه اخيرا نجا وكان سيمون لسه مستني وهو واقف خايف اجلي بشارعة ده جاي ورايا الراجل ده في دقايق كان هيخليه نشرب من الاسازة كان هيخليه نشرب كان هيخليه نشرب دهب دف دف دقايق رجع عشان بيته وجري يغسل وشه وودانه ويتمطضمض ويغير هدومه ملامحه بتقول ان في كارثه حصلت لازم يفضل في اوضته فتره كل عضله في جسمه بتترعش وفجاه جمد في مكانه وهو بيلاحظ لاول مره من وقت ما القرد خربشه الجرحه اللي في ايده لو أكله أو اضحقن في دمه هتشوف القرد بيدوبه قدامك تصور جانف تكر أنه مسك المادة لشبه السكر بإيده ولاحظ لأول مرة حاجة ملاحظهاش قبل كده من أم تصباعه الوسطاني نزق في السبابة بالشكل ده وكل شوية بيحس أنهم بيدوبوا وبيلساقوا في بعض أكتر بدأ صباعه البنصر يتلوى كأنه شمع بالدوب جري على باب الحمام وصرخ بصوت مبحوح ماما ماما الواجهة الرابعة عين راسبوتين طبعا اتحول جامبير للكتلة الهلمية اللي انت شايفها قدامك دي قبل ما يتحول الجامب الكامل حكى القصة كاملة لأهله وتعمل تحقيق بس الصحافة ما عرفتش عنه اي حاجة وفضل المسحوق في المختبرات الفرنسية بس انا قدرت ااخد شوية منه يعني ده طفل او اللي بقى منه <تصفيق> ايوة اقدر اقولك انه تعاقب اقصى عقاب على شيطانته ودي برضو طريقة تربوية تانية نجحة جربت المادة؟ تفتكر إيه؟ الفضول هو القوة المسيطرة على الوجدان الجامعي الفضول يا دكتور رفعت أقوى من أي حاجة تانية ودلوقتي تعال نشوف الوجهة دي نظرت إلى ساعتي لقد توغل الليل كثيرا لقد صارت العودة إلى القاهرة اليوم واما والغريب أننا كنا واقفين طيلة هذا الوقت فلم تتعبني ساقاي لكنني قدرت أن أمامي ساعتين على الأقل قبل أن أعرف ما يجب معرفته ومعنى هذا أن علي أن أنضي ما بقي من الليل في الأسكندرية طلبت منه أن نستريح قليلا فوافق وعدنا إلى غرفة مكتبه غاب بعد الوقت ثم عاد حاملا صحفة عليها بعض الشاي والشطائر وقد سرني هذا جلس يراقبني وأنا ألتهم الطعام وهو يتأمل سجاره أكثر مما يدخنه على فكرة في قضة نوم لو عايز تنام <تصفيق> لا مش للدرجاتي خلاص النهار قرب يطلع صمت وراح يراقبني في نفاد صبر ولسان حاله يقول ألن تنتهي أبدا من هذا الأكل ما زال أمامنا الكثير بالفعل فرغت من الطعام وشربت الشاي فنهض متعجلا إلى المتحف دون أن يقول كلمة أخرى وهكذا نهضت وراءه وأنا لم أفرغ من المضغ بعد ووقفنا أمام الواجهة الرابعة كانت الواجهة تحوي إناء آخر من أوعية الفرمالين الشفافة وبالداخل كان هناك قضيبان من الزجاج ثبتت على كل عود عين بشرية كاملة كأنه عود من المكرونة في نهايته بيضة مسلوقة لو لم تكن ممن يكرهون هذه التشبيهات النوع الرابع من الرعب له علاقة بالتغيير اللي بيحصل وصعب تفسيره خاصة لو كان على أكتر شخص تعرفه أو دل انت كنت فكره الواجهة الرابعة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 سافر موسكو في بعثة تعليمية عشان ياخدوا الدكتوراه كان وقتها أغلب البعثات بتروح للتحاد السوفيتي انت عارف إلا إنه محبش موسكو لأنه كان حاسس طول الوقت إنه مترائب وإن فيه خنقة في الجو العام وكل حاجة حواليه كانت بتحسسه بالتوتر ودي بقى كانت فترة السيطرة المطلقة في الحرب الجو العام كان له طابع أرويلي مش ممكن تتحمله وإحساسه ده غالباً بسبب كل قصص الجاسوسية وأفلام جيمس بوند اللي قراه وهو صغير فخليته يحس إن موسكو عبارة عن مخبر كبير بيرابه وعشان كده كان ملهوف يرجع مصر برغم حبه لقلجة فتاة أحلامه الجميلة اللي كانت بتحبه بجنون بس كان بينهم مشكلة ملهاش حل هي ما كانتش مؤمنة بأي حاجة وكانت بتكتب في خانة الديانة كلمة لا يوجد وعادل كان متدين وعشان كده ما كانش يقدر يتجوزها لانه ببساطة ما كانش عايزها تربي ولاده وبكده نقدر نفهم ان ما كانش عنده في موسكو اي ذكرى حلوة فكان بيعد الايام وهو مستني البعثة تخلص لحد ما بقى فاضل شهر المشرف على دراسة عادل كان الاستاذ السوفيتي يوري زاجالوف راجل تخين وتقيل من النوع اللي لو قعد مش بيقوم ولو قام مش بيقعد وما فيش حاجة بتبهره ولا بتعجبه انت طالب مجتهد يا دكتور عادل بس للأسف هتسافر قريب انا عارف انك مش بتحب موسكو بس اتمنى انك ما تنساش اصدقائك هنا عادل بصراحة ما ردش عشان ما يضطر شي جمله ويكذب هو اه يمكن كره موسكو بس حب كتير من اهلها انا عايز اهديك حاجك كل ما تشوفها تفتكر أستاذك زاجالوف تعال معي المكتب كانوا بيتكلموا في قط المعيشة في بيت البروفيسير وكانوا وجود الدفاية مريح بعكس التلج اللي برا ودخل فكرة إنهم يسيبوا الأوضة تبقى كابوس بس لقى مكتب البروفيسير مريح ودافي ومترتب وكان في مكتبة كبيرة بطول الخيطة كلها كتب طبية أغلبها بالروسية والحيطة الثانية عليها مكتبة كبيرة كلها كتب أدبية وفيها كتب لتشيكوف وجوجل وغيرهم من الكتاب الكبار اللي ما بقاش حد في الاتحاد السوفيتي بيحبهم عشان رجعين وعلى الحيطة الثالثة فيه وجه أزاز كلها تذكرات إيه رأيك في درع التمييز الطبي؟ لا لا بلاش أنا محتاجه في قلادة محتفظ بيها من سيبيريا بص ده رصاص ألماني من أيام حصار ستالنجراد عندي كمان جزء من شازية بتحب العرايس دي عروسة من أوكرانيا ودي عروسة تانية جميلة من الخزف لفلاحة روسية ربط شعرها بإيشارب لاحظ عادل البرطمان الإزاز اللي قدامنا ده وكان متداري وسط الهدايا والتذكرات إيه ده يا بروفوسير؟ ده كلام فارغ تقدر تقول إنه تذكر لغبائي إيه اللي يخليك تحتفظ بأعنين وسط تذكراتك؟ في شبابي كنت غبي، زي كده الحقيقة أن كل الشباب أغبية وقتها كان في عراف قالوا أنه يعرف أسرار كتير فاشتريت منه حاجات كتير غريبة بس العنين دي كانت أغربها إيه رأيك تاخد عين راسبوتين؟ عين راسبوتين؟ العراف قال إن راسبوتين ما تدفنش بعينه وإن في حد نزعهم وحطهم في سائل يحفظهم وحشل محجرين بالسلصال ومن وقتها والعرافين بيتورسوا التحفدي العراف قال إن العنين دي لها قوة مغناطسية ما تتوصفش وحذرني من إني أبصلهم كتير وقال لي لو زرعتهم لحد هيكتسب قوة راسبوتين بس طبعا لو دي فعلا عينين راسبوتين كان زمان منظمة اليونسكو كلها هنا وكانوا نفوني لسيبيريا بتهمة اختلاس أملاك الدولة طبعاً انبهرت بيهم واشترتهم وما حاولتش أبصلهم ومن وقتها وهم هنا وما كانش عندي الشجاعة أخلص منهم العراف ده كان فاكر إنهم بيزرعوا العين كاملة في محجر العين طبعا ده للناس فاكراه ما يعرفوش إننا بناخد القرانية بالكيراتون بس وأصلاً ما كانش ممكن تزرع قرانية سنة 1916 بروفوسير ممكن تهديني لأينين دول انت جننت هي دي هدية حضرتك قلت انك عايز تخلص منها ايوة بس مش ههديها الاصدقائي هي دي اللي انا عايزها فكر البروفوسير شوية وبعد انطلقها واتهالوا صعب جدا نتكلم عن الكاريزمة من غير ما نفتكر جريجوري إيفيموفيتش راسبوتين الراهب الجوال اللي انحرف واتجه للرزيلة صعب بشكله يتنسي بعنيه القوية ودقنه الطويلة السودة وهدوم السودة اللي بتخليك إنه جاي من عالم المسوخ الفرق إنه كان شخص من لحم ودم كان راسبوتين بيقدم نفسه للناس على إنه معالج روحاني وكان ليه سطوة نفسية عجيبة وكانت يعنيه بترعب أقوى الرجال وبتخلي الستات تقع في غرامه وبيتقال أنه نموذج للراجل اللي الستات بيقولوا أنهم بيكرهوه وياش منه عشان عارفين أنهم ضعاف قدامه لازم نقول أنه كان في غاية الفجور وكان دايماً بيتكلم عن الأرض السودة اللي بتنتج أشهى السمار عشان كده كان بيعمل كل الرسائل لحد ما وصلت شهرته لبلاط القيصر وقتها ابن القيصر كان عنده مرض لهيموفيليا النزفي وحد نصح زوجة القيصر تجرب قدرات الراجل العجيب ده وفعلا بدأ الطفل يتحسن وأصبح لرسبوتين نفوس في بلاط القيصر لدرجة أنه كان بيحكم روسيا كلها من خلال القيصر وزوجته اللي كانت بتسق فيه سقامياء وشايفة انه اطهر راجل عرفته سنة 1916 قرر مجموعة من النبلاء انهم يخلصوا منه فحطوله سم ومأثرش فيه وكان هيقتلهم بجسمه العملاق المخيف فضربوه بالرصاص ويقال ان راسبوتين كان المصمار الاخير في قبل آل رومانوف اللي كانت نهيتهم مفجعة في صورة 1917 اللي جابت الشيوعيين للحكم وناهت النظام القيصري بصراحة أنا معرفش راسبوتين الدفن فين بس السؤال الأهم يطار الدفن وعنيف مكانهم رجع عادل مصر ومعه البرطمان اللي غلفه كويس عشان ما يكسر والحصن حظه إن محدش فتح شمطه وإلا إزاي كان هيفسر وجود عين بشرية معاه عادل وقتها ما كانش متجوز وما كانش عنده بيت في المدينة وكان عايش مع أهله في القرية في بيت كده من الطوب من دورين بس عادل كان مخطط أنه يعيش في المدينة اول ما يلاقي زكت المستقبل خبل برطمان في دولابه وقفلوا بالمفتاح بالليل بعد ما الضيوف اللي كانوا بيرحابوا بيرجوعوا ومشيوا طلع قطه وهو حاسس بلهفة غريبة عشان يشوف العينين ويتأملهم طلعهم الدولاب حطوهم على الترابيزة وقعد يبص لهم بتركيز حاجة غريبة لما شخص يتكلم عن عين قوية لأن اللي بيد انطباع بالنظرة هو شكل الرموش والحواجب ووسع العين دي الحاجات اللي هتعرف منها إذا كانت النظرة قوية ولا لأ كأنك بتبص على كويتش عربية لوحده وبتحاول تتكلم عن فخمت العربية بس العنين دول كان ليهم قوة جذبة غريبة فضل يتأملهم لمدة طويلة وبدأ يشوف عوالم غريبة عمره ما شافها قبل كده شاف الكريملين والتلجة حواليه عربية بيجرها الخيل أميرة روسية بتغمض عاميها بأجهب شاف حفلات رأس والزباط بلبسهم الأنيق بيرفعوا سيوفهم برشاقة شافه وشوش بتضحك وشوش بتك خيول زئاب شاف كل ده وهو بيبص للعينين اللي في البرطمان ولما بصل ساعته اتفاجئ انه قاعد مكانه بقاله ساعتين فقام ورجع البرطمان في الدولاب وطف النور عشان ينام ودي كانت أول ليلة ليه في مصر من سنين مش هنقدر نخلص رسالتك بسرعة حتى تتأخر خمس شهور على الآل يا فندم أنا كده متعلق بين الاتحاد السوفيتي ومصر هم خلصوا معايا هناك ولسه محدش بدأ معايا هنا ودلوقتي لا قادر أرجع لهم هناك ولا عارف أبدأ حياتي هنا محتاج أخلص بسرعة عشان أعرف هعمل إيه أنا فاهم كل ده بس مش حقدر فيه ده عايزنا على بحث من غير معرأة طيب ما تقرأه عوائدك إنها خلصه في أسرع وقت يعني اسبوع بالكثير أيوة إسبوع بالكتير شكرا يا فندم كان عادل بيتكلم بأمره وحزم وهو باصص في عين أستاذه ولما خرج من المكتب بقى مش مصدق إزاي إنه له تأثير نفسي قوي كده وبيقدر يتكلم بحزمه وإصرار غريب إنك تكتشف إن شخصيتك قوية وإنت عندك 30 سنة ممكن تجربة الغربة تكون فدته وخليته أقوى مع أنه ما كانش يحب يتكلم مع أستاذه بالطريقة دي بس حياته بقت متوقفة على رأي الأستاذ ده سينما النهاردة مستحيل تغريب كانت مشروع جواز قبل معادل يسافر البعثة هي بنت حلوة بس طبعا ما تتقارنش بجمال أولجا ما كانش بيحبها لأنه راجل عملي بيدور على زوجة وهي كانت مناسبة وعجبه لما رجع ولقاها لسه مرتبطتش انا مش شايف مشكلة انك تدخل السينما معايا انت شايفاني مراهق عشان احنا مش مراهقين مش شايفة داعي الدعوة دي انت وعدتاني انك هتتقدمني الاسبع ده افرد بابا موافقش ايه اللي يخالينا اخرج مع رجل غريب هيوافق وممكن يرفض خلينا نستنى يمكن تغريد هتيجي معايا السينما معدنا الساعة ستة لازم أخلص بدري عشان أرجعي البلد ماشي حاضر حاضر كل اللي كان عايزه إنها تقبل دعوته وينتصر لإرادته واتبسط جدا لما ده حصل وشاف حياته بتتحول لسلسلة انتصارات واضح إن شخصيتي قوتها بالزيل وبقى عندي كاريزمة في الفترة دي توالت انتصارات إرادة عادل الأب رحب به ووافق يجوزه بنته من غير أي تردد صاحب البيت اللي كان متمسك بمبلغ معين اتنازل عن نصه بسهولة فلاقى عادل نفسه خاطب تغريد وبقى عنده شقة كويسة ورسالة الدكتورة بتاعته اتقابلت فقال لأهله في القرية إنه خلاص هيتنقل للمدينة وإنه هيدور على عياته ومحدش من أهله رفض في الواقع ما بقاش حد بيرفض له أي طلب وبقى عادل عايش لوحده في شقيته في المدينة وكون عادات جديدة بس فضلت عادته لساعات قدام العينين هي العادة اللي مقدرش يتخلى عنها بعد ما أدمن العوالم الغمضة العمال يتنقل ليها انا مش عارفة عنيك ملاء انت حاسس بتاعف فيهم انا ما بهزرش عينيك شكلهم تغير وساعات بخاف منهم تجاهل كلامها بس لما دخل الحمام وقب شوية قدام المراية وحس برعشة لما شاف عينيه وكأن حواليهم كحلة اسود حواجبه بقت تقيلة وفتحة عينيه بقت أوسع الخلاصة وشه بقى عبارة عن بحيرة كاملة من اللون الاسود حوالين عينين مش ممكن تقاومهم عينين تخليك تنسى الملامح كلها وتفتكرها حس بقلق هو مش قادر يشيل شكلهم من دماغه بس هو دكتور عيون وعارف ان ما فيش مرض اسمه نظرات العين الساقبة فقال نفسه ان يعنيه مرايا لروحه اللي باقت فقالة واستعجال ومش عايزة تضيع من العمر ولا يوم واحد وعشان كده ما بقاش يبقى حد يجدله او ما يسمعش كلامه وبقى عايز طاعة عمياء من كل اللي حواليه هو ده كل الموضوع بس رجع يقلق تاني لما كان في محل وفي أم طفل رضيع وفي إيديها طفلة 8 سنين لما وقف وراها لقى الطفل بيبصله برعب وانفجر وهو بيسرخ في هستيريا ولما بص على الطفلة لقاه بتبصله بنفس الرعب وبتخبي وشها في هدوم ممتها اللي أول ما بصلها بسم الله الرحمن الرحيم وأخدت ولادها وبعدت عنه بسرعة والبيع كمان كان واقف قدامه بيترعش والحاجات بتقع من ايده هو فيه ايه؟ تاني يوم لما كان في المستشفى سمع صوت صريخ والممرضات بيقولوا ان في مريضة عندها قلم شديد دخل العنبر لقى الدكاترة الشباب محوطين سريرها وواحد منهم بيديها حقنا ولما سألهم ايه اللي بيحصل احنا بنجهزها عشان هتعمل عملية بكرة بس هي بتصرخ من قلم شديد وبتقول حس ان عنيها تنفجر أكتب في تذكرتها جراحة حوال دي جراحة بسيطة المريضة دي ما عندهاش حاجة دي حالة هستيريا مش أكتر يا ريت حضرتك تقولها كده احنا حاولنا معها بكل الطرق من اول اننا نطل منها بالراحة وبعدين حقلناها بمحلول ملح مزيف لحد ما وصلنا للضرب على الوش يعني ألم خفيف كده على وشها يمكن تفوق وبرضو ما بطلتش سريخ طيب تحب نكلم حد من يا دكتور؟ لا مش للدرجات دي وقرب عادل من المريضة فسكتت أول ما بصت لعنية بصلها بسفات وحط صوابعه على رأسها وجفنها فهدئت وغمضت عنيها ونامت ما كانش عارف إيه اللي خليه يعمل كده ولا إذا كان ده يجيب نتيجة ولا لأ ده سحر يا دكتور <تصفيق> هو كان عارف ان ده حرفيا حقيقي فابتسم عشان يدار يقلق ومشي وأول حاجة عملها إنه اشترى نظار سودا عشان يخب عنه وما يبينهمش إلا للضرورة زي الفارس اللي بيستخدم سيفه بس في الضرورة دلوقتي بس فيهم كلام شعراء العرب لما قالوا جرادت نظراتها وأعادت عينيها إلى غمدها الغريب بقى إنه ما ربطش بين كل اللي بيحصل وبين العينين وفضل محافظ على عادته بتأمل للعينين وهو مستغرب من كل التغييرات اللي بتحصله خلاص الحكاية بقت واضحة لما بيمشي في الشارع الكل بيوسع له في الأوتوبيس الناس بيبعدوا عنه ومحدش بيحاول يحتك بيه في الشغل محدش بقى بيواجهه ده غير انه طول شعره شوية وده خلاه بقى شبه صور راسبوتين في بداية القرن العشرين إلا انه مفهمش كل التحول ده غير متأخر في مرة وهو قاعد كالعادة بيبص للعينين وهم في السائل الشفاف بلونهم الأزرق الغريب اللي صفاؤه بيخترق كل حاجة وبعد معدد ساعة أنا دلوقتي متأكد أن الأسطورة دي حقيقية ودي فعلا إن راسبوتين كل اللي بيحصل ده مالوش معنى تاني طب وإيه المشكلة؟ أنا دلوقتي بقيت ناجح ومؤثر وأحلامي بقيت أوامر الناس بتنفذها يعني التجربة دي ما ضرتنيش بالعكس الساعة تمانية ولازم بقى يقوم يلبس عشان عنده معاد مع غطبته لازم نقول ان النظرات البنات ليه في كل مكان بقيت مزيج من الخوف والانبهار وطبعا تغريد ما كانتش استثناء وقف يلبس الكارفاتة قدام المراية شايف نفسه وسيم لو نسي شوية المشاكل اللي بتحصله ايلاقي انه شاب ناجح في التلاتينات ولسه العمر قدامه وقف ايه ده الساعة تسعة ونص انا وايف قدام المرأة بقالي ساعة ونص وايه ده كان شعره متبهدل وهدوم وكلها تراب وفيه بقع الدم على كتف الاميص مكانش عارف كل ده حصل امتى وازاي اكيد تغريد فضلت مستنياه وبعدين مشيت بس بش مش دين مشكلة دلوقتي المشكلة إيه اللي حصل وعمل إيه في الساعة ونصه هو بصص في المراية والدم اللي على قميصه ده جام نين في كل لحظة بتعدي كان بيفهم الحقيقة المرعبة عينيه بقت ضده وبقت بتلعب بيه عينيه بقت غريبة عليه عينيه بقت عدوه خطير بقى بيقضي أغلب وقته لابس النظارة الصودة حتى في الظلمة مقدرش يعرف إيه اللي حصل في الساعة ونص اللي غابهم عن العالم بقى شخص مخيف وغريب الناس بتخاف منه حتى هو بقى بيخاف من نفسه والعينين دي هي السبب هي اللي فيها كل شر صاحبها هي اللي خلت عنده قوة رهيبة بس إيه فايدتها لو هتئذيه هو شخصيا قعد على مكتبه وكتب بحسم جملة وحدة العينين دول لازم يتضمروا فتح الدولاب طلع البرطمان اللي في العينين ودخل الحمام وفتح غطل البرطمان اللي كان مقفول من خمسين سنة فطلع منه بخار زيت الغنطرة هو دلوقتي هيعمل اللي كان لازم يعمله من شهور لما بصل نفسه في مراية الحمام شاف وشه بيبصله بحدة هو ده وشه فعلا كان شايف قدامه وش راسبوتين نفسه أيوه هو خطفته العينين وتاني شاف الكريملين والتلج حواليه والعربية اللي بيجورها الخيل والأميرة الروسية بتغمض عنيها بإعجاب وحفلات الرأس والزباط بلبسهم الأنيق بيرفعوا صيوفهم برشاقة والوشوش اللي بتضحك والوشوش اللي بتبكي والخيول وازدقاب البيضة وفلاحين بيرقصوا وراجل لابس فره وماشي بصعوبة في العصفة وطفل مناخيره بتنزف وطلقات رصاص وخيول القزاك بتنقدم فوق التل مفيش داعي تدمر عينين رازبوتين دول أثر غالي شاهد على تاريخ كامل في عينين تانية مؤزية ممكن تتخلص منهم من غير ما تسبب خسائر لحد ما يعرفش إمتى ساب البرطمان من إيده ولا إمتى راح المطبخ ولا إمتى طلع سكينة حدة مدببة ولا إمتى رجع وقف قدام لأية الحمام ولا إمتى اخ... للأسف مأساة أديب ممكن تتكرر تاني بنفس التفاصيل في زماننا ده الواجهة الخامسة سليم قد عاد وبكده يكون عادل خسر عينيه وهو اللي حكى للقصة دي واحتفظت بالعينين دي لأنهم أثر غالي ما ينفعش نخسره مع أنه تحايل علي عشان ما احتفظش بيهم أعتقد اللعنة انتهت بس بعد ما دمرت حياته ها إيه رأيك بقى في القصة دي مش مقتنعة وانت جربت تبص للعين دي لفترة طويلة؟ كتير جدا وهل نظراتك بقت حدة او مقنعة؟ لا ما بقتش حدة بس كل حاجة جواي اتغيرت كل جزء في المتحف القسود ساب على مفروحي لدرجة ان نفسيتي من جوا بقت شبه الوجهات القصة دي هوريك الوجهة بتاعتها بعدين هقولك انها بتحكي عن رعب اللي عملته ده مش هيعدي من غير انتقام قرب بنها على الطريق الزراعي على الساعة واحدة تقريبا بعد نص الليل كان في عربية لوري بتجري بأقصى سرعة السواق بتاعها منامش من وقته طويل والتبع نايم جنبه وصوت فايزة أحمد في الراديو مش مساعده يصحصح الدنيا بدأت تمطر والأسفلت بقى بيزحلق كأنه ظهر الضفطع فولع السواق سجوارة تانية يمكن يفضل فايق وفي لحظة درامية متوقعة لقى واحد بيعد الطريق ضرب خلاكسي يمكن ياخد بال قال ليبلو نور يمكن ينتبه كان مستحيل يدوس فرامل لو دهس فرامل دلوقت العربية هتتقلب كل أملوا ان الراجل اللي بيعدي ده يقف أو يرجع وراء او حتى يجري بس الراجل فضل ماشي بالراحة ولا كأنه في حاجة حواليه لحد ما شاب السواق حاجة بتختفي تحت العربية لو وقف هيكون عدة 500 متر هو عارف أن الراجل ده خلاص أمره انتهى وما كانش عنده الشجاعة الأدبية اللي تخليه يرجع له ده غير إنها بصراحة بقى مش غلطته الراجل هو الغلطة آه فكمل طريقه وجسمه كله بيتراش <تصفيق> واضح ان في حد لقى الراجل وودى المستشفى كان دكتور ممدوح دكتور الامتياز بيحاول يفضل صاحي فكان بيشرب كباية الشاي اللي عملتها له الممرضة بس كانه هو بيشرب بيغيب عن العالم لحظات وبعدين يفوق يكمل الشاي البرد مع جو المستشفى الدافي بيخلي للنوم قوة لا تقار لحد ما سمع صوت عربية الإسعاف قدام المستشفى وصوت دبها بيتفتح وبعدين صوت فرد المحفة وصوت العجل وهو بيجري على الأرض كان تأثيري الأصوات دي أقوى من أي منبه قام وقف بسرعة وجيري عشان يشوف المصيبة اللي جاية وفعلا كانت مصيبة كان على راجل في الخمسينات شعره أبيض متغطي بشوية خرق مبلولة وعليها دم وطين وكان باين من شحوبه ان ابني سينة نفسه ما يقدرش يعمل له حاجة جري الدكتور وطلب من الممارضة اللي كانت شبه نايمة ترف جهاز الضغط حوالين دراع الراجل وحط السماعات في ودنه بس ما سمعش حاجة ما فيش أي صوت جرب مارتين وما سمعش حاجة حط السماع على صدره وبرضه ما فيش صوت حاول يفرك ص ما فيش فايده لقى انه ما فيش داعي صحي الدكتور المقيم اللي هيكون يومه بكره صعب ده غير انه هيعمل له لو صحاه عشان واحد ميت ومن غير كلام غطت الممرضه وش المتوفي وراح المسعف يبلغ بالتليفون بدا دكتور ممدوح يكتب الدباجه اللي حافظها ويبلغ السويتش عشان ينقل المتوفي للمشرحه بعد ساعتين بعد شوية بقى وصل المريض المعتاد المريض اللي جاله مغس كلوي الساعة ثلاثة الصبحة ومعاه خمسة من أهله ومش بيبطل سريخ انشغل دكتور ممدوح في الشغل اللي عارفه كويس وشاطر فيه الممرضات بيساعدوه الحكاية خدت تقريباً نص ساعة من السريخ والدوشة لحد ما رجع المكان للهدوب ورجع دكتور ممدوح يكمل كوباية الشاي اللي بقيت عبارة عن مية سودة بسكر دكتور ممدوح همم <تصفيق> دكتور ممدوح فيه ايه؟ الميت اللي كان على الترولي اختفى اما ممدوح مزهول وجري المكان المحفى فعلا ما كانش عليها حد بس امتى؟ وازاي؟ وليه؟ مفيش خير احتمال واحد هو انه ما سمعش كويس والراجل كان مغمى عليه اه اكيد التوتر خلاه ما يعرفش يقس الضغط ولا يسمع النبض ده التفسيري الوحيد حسب دمه بيغلي هيقول ايه لما ييجي البوليس كمان شوية هيقول ايه للطبيب المقيم لما يصحى ياريته يقدر يكذب عليهم ياريت لو يقدر يقول ان القتيل قاموا ومشي الواحدة <تصفيق> بس هو ما كانش يعرف ان دي بالزبط هي الحقيقة الساعة اتنين الصبح وبعد ما الناس مشيت ما قدرتش محاسن تنام في قوضة نمها بعد كل اللي حصل فدخلت تنام في قوضة تانية كانت مرهقة بس كانت عارفة ان الارق مش هيسبها للادي الاحداث بتعدي قدام عينيها سيلين جزها صحيح انه مش افضل زوج في العالم ولا كان لطيف ولا كريم بس كان جزها والشخص اللي تعود ينام جنب تعبان 20 سنة اكيد هيفتقدوا لو مات اتجوزوا من 20 سنة وعاشوا في القرية دي كان بيحب حياة القرية ورافض يعيش في بنها ويبعد عن قريبه بنا البيت ده من 25 سنة وبالتدريج بقت حياتهم مزيج من حياة القرية وحياة المدينة ما كانتش بتحب الحياة دي بس قبلتها زي ما بنقبل اي حاجة في حياتنا وكانت عارفة انها ما تقدرش تعترض لانها ما خلفتش ده غير انه ناس كتير كان بتنصح جوزها انه يتجوز عليها عشان يحافظ على اسم العيلة وكأنها يعني عيلة محمد علي بس هو قاوم لحد الشهر ده الحقيقة اللي محدش يعرفها إنها قتلته بس هي مش شايفة نفسها إنها زوجة وحشة لأنها بصراحة مفتقدة برغم كل اللي حصل لما أخوها زارها العصر كانوا لوحدهم في البيت بيتها كان منعزل عن باقي القرية من النوع اللي تقاتل في القتيل ومحدش يحس فيه وده كان المطلوب بالزبط قعد جزها مع أخوها يشربوا شاي على سطح البيت وبإشارة سريعة من عينيها قتلتوا هي واخوها صفحات الحوادث مليانة قصة زي دي فما فيش داعي للتفاصيل هنقول بس انهم قتلوا عشان كان هيتجوز عليها وعشان هي ما خلفتش فالورث كان هيديع منها فما فكرتش كتير ما كانتش ست هابلة بقى عشان تقتله بسبب الغيرة والكلام ده لكن ممكن تقتل لأسباب مادية ممكن تتحول لأرقام ومع غروب الشمس شالت الجسة مع أخوها جنب البيت بالضبط تحت شجرة التين ما فكرتش ترميه في الترعة لأن كده ممكن تكشف بسرعة وهي ما كانتش غابية بس احترمت الجسة وثابت أخوها يدفنها ورجعت هي البيت وبعد ما شالت كل أثر للي حصل في البيت راحت تلف وتدور على جوزها في القرية خبطت على كل باب سراخت كتير عشان هو مش متعود يتأخر للوقت ده وانها متأكدة انه حصل له حاليا وطبعا خفها انها تكشف خلى ادائها التمثيلي عمل اكاديمي يدرس في معاهد المسرح العالمية وبعدها بدأت ليلة صعبة كان عندها واجبات اجتماعية من الصريخ واللطن باعتبار ما سيكون وبعد نص الليل كلهم مشيوا على امل انه النهار له عينين وبكرة ان شاء الله تفرج الخلاصة انها مرهاقة جدا دلوقتي هتموت وتنام وده خلاها تنسى خوفها ده غير انها كانت ست قوية وعصابها اقوى من اي راجل عرفته من وجهة نظرها الست اللي تخافت نام في بيت قثلت فيه جزها دي ست متدلعة كانت نايمة على السرير بتبص على الحيطة اللي قدامها وبتفتكر كل اللي حصل لحد ما سمعت صوت خطوات خافت. هي لوحدها في البيت لما رفعت رأسها في الظلمة شافت الشخص اللي دخل الأوضة كانت هتصرخ بس صوتها مطلعش ده هو ده جزهة كان لابس نفس الهدوم اللي بقت متقطعة ومبلولة وكلها دم وطين وكان بيتصرف بطريقة عادية كأن فيش حاجة حصلت مساء الخير يا محاسن هتلي جلبية للهدوم دي تبلت عالآخر تاني يوم كان أسود يوم في حياتها طبعا كان لازم تسكت وتعيش حياتها بشكل طبيعي وكان الجيران والجرات بيهنوها على رجوع جزها وبيسألوها كان فين وهو قاعد وسط البيت ساكت كئيب ما بيتكلمش وعمال يبص في زهول كأنه في دنيا تانية لما شافته بالليل أغمى عليها كانت فاكراه شبح وده كان التفسير المريح أو مماتش وجاين تقم بس الغريب إنه ما تكلمش والعمل حاجة لبس جلبيته ونام وكأنه يوم عادي فضلت قعدة برة الأوضة بتكراش خايفة وفكرت أكتر من مرة تجيب الفاس وتكمل اللي بدأته أو تموت نفسها بقى وترتاح أو تمشي تصرخ في شوارع القرية بس غيرت رأيها كل الحلول دي مش عملية وهتلفت النظر والناس هتعرف اللي حصل ففضلت قعدة قدام البيت طول الليل هي كانت متأكدة إن هي واخوها قتلوه ضربوه ضربتين على راسه وبعدين خلقوه وبعدين دفنوه كويس إزاي وإم تفاء وخرج من الطربة كان العذاب الأول إنها تبقى مع الشيء ده في بيت واحد والعذاب التاني الأبشع انها ما تقدرش تبين اي خوف او رعبة قدام الناس مع ان كان نفسها تصرخ وتقولهم انها متأكدا مميت لانها قتلته بنفسها بس انت عارف بقى دي حاجات ما تتقلش هي دلوقتي في البيت والجران عملين ييجوا ويزوروهم ويتطمنوا عليه وهي مش قادرة تبصلوا ولا تبصلهم دي ما بيتكلمش من مبارح ما تشوفوه دكتور واحد تاني قال لهم ان الحل في عصير القصب وان عمه كان زيه كده ولما شرب عصير قصب بقى كويس بس هيجيب عصير قصب منين في العزبة دي؟ فيه واحد ابن حلال الطوع واخد شفشأ عشان يروح يجيب من بنها مع ان كان نفسها تخلص منهم ومن زيارتهم بس في نفس الوقت ما كانتش عايزة تفضل لوحدها مع الشيء ده هي ما كانتش طبعا تعرف ان الشيء ده اسمه زومبي ولو كانت تعرف كان هيبقى أدق وصف أنه في بيتنا زومبي لحد ما قررت تروح المكان اللي دفنوا فيه لازم تتأكد من أثار الحفر إذا كان في حد خرجه ولا هو طلع بنفسه وأول ما تأكدت أن كل الناس مشيت جاريت وهي حافية للمكان اللي دفنوا فيه الحفرة كانت موجودة بس كانت أوسعة ووضح أن حد شال طبقة التراب اللي كانت مغطيها من جوه الحفرة وده اللي توقعته هو كان حي لما دفنوه وفضل ينبش لحد ما طلع نفسه هي تقدر تصحح الغلطة دي هتروح لأخوها وتحكيله على كل اللي حصل ويخلصوا من كل ده الليلة لحد ما أخدت بالها أنه إيه ده ده فيه رجلين في الحفرة الحفرة مش فاضية قربت منها أكتر وبدات تزيح التراب عن مكان الوش وهي بتترعش لحد ما لقت اللي توقعته اللي في الحفرة ده مش جوزها ده اخوها ملامح الرعب على وشه بتقول كل حاجه فضلت تشهق عشان ما تصرخش لازم تتماسك عشان تفهم حفر الكف 3 محاسن عرفت الصوت ولقيته واقف مبتسم الواجهة الثادسة زنزانة خريولسن نظرت إلى ساعتي من العسير أن تعرف في هذه الحجرة ان كنا في الليل أم النهار لكن ساعتي تقول إنها الثامنة صباحا ليلة كاملة قضيتها في المتحف الأسود ومن الغريب أنني لست منهكا القصة دي ممكن تتفسر الزوج ممتش وانتصر على الأخ ودفنه مكانه في الحفرة ورجع يصفي حسابه مع امراته تفسير معقول بس ما فيمناش ازاي النجم من حادثة العربية وازاي الدكتور شخص وفاته وبعدين ما لقوهوش على المحافة وايه معنى كلامه عن الحفرة للكافة تلاتة الأموات ما بيرجعوش للحياة إلا يوم القيامة ده الأساس في أي افتراض فيه تفصيلة تانية محدش يعرفها غيري الأخ قطع راس الزوج بعد ما أخته مشت كنوع من الانتقام هزست رأسي غير مصدق يصعب أن أتخيل الزوج يعيد تثبيت رأسه على كتفيه ثم يغادر القبر ليقتل الأخ ثم يعود لداره <تصفيق> احنا مؤمنين ان الأموات مش هيصحوا من غير قيامة بس معتقدش أنك هترفض فكرة الأشباح اللي رجعت تنتقن الأشباح اللي اكتسبت وجود مدي من الإكتوبلازم صعب تعرف أنها أشباح سليم أو شبحه قتل الأخ ودفنه ومشي وهو مش عارف هو فين وما صدقش أنه شبح غير لما العربية خبطته وفي المستشفى ما فهمش الدكتور أنه بيكشف على قشرة من الإكتوبلازم ولما هرب من المستشفى بدأ يتوازن وقرر يخلص من مراته بس الأهم بقى أنه يرعبها ويخليها تعيش في عذاب بس معنهوش حتى في أساطير الإغريق اسمح لي بس أنت بتني استنتجات مش ممكن إثبتها أعتقد أن القصة كلها عن قاتل ما متش لم يعلق واتجأ نحو الواجهة التالية النوع ده بقى نوع مشهور جدا من الرعب ممكن يكون أقدم أنواع الرعب الرعب اللي ورى الباب المغلق كان يقول هذه الكلمات وهو يقف جوار شضية صخرية آئلة الحجم يبدو كأن من انتزعت من جدار قديم الباب اللي هحكي لك عنه مش في مصر مش في أي مكان تعرفه الباب ده مش حديد ولا خشب هو قرب للجدار متهدم ما بيتفتحش ولكن الناس هناك مسميينه باب الباب كان في كهف قرب قرية في ويلز كان الناس بيعدوا جنب الكهف ويتكلموا عن خريولسن المحبوس هناك وعن السحرة اللي خلفته ومحاكم التفتيش أعدمتها ودفنوها في المكان المعروف بزنزانة خيريولسن لحظة بس خيريولسن انا كنت هناك انت يا دكتور بنفسك ويا طرفة تحت الجدار أيها وشفت اللي وراه طبعا دي كانت أبشع خبرة عشتها في حياتي أنا بأحمل ربنا أني هموت وحتموت الزكرة دي معايا شفت كل حاجة حتى لا تكملش من فضلك خلينا نكمل بقى قصتك بس ونشوف لو كانت مختلفة عن خبرتي لما تحرقت السحرة حذرت الناس ان ابنها خريولسن هيرجع بعد سنين لما يفتح الزنزانة راجل أجنبي ومن وقتها والمصائب ما فرقتش القرية وعدت سنين وجاء المغامر البريطاني دكتور هنري ليستر الكهف وفتنيته الأسطورة وصمم يلاقي راجل أجنبي يفتح الزنزانة وكانت فكرته أنه يطلب من الضيف يفتح الجدار بنفسه لأنه ضيفهم وطبعاً الضيف الأجنبي السازج ما كانش يعرف ان هو اول دم أجنبي يدخل الكهف ده من سبع أجيال وبصراحة ما كنتش أتخيل أبداً أن الضيف ده يبقى أنت أصل معلوماتي بتقول هنا قطع مازن كلامه لأن كان هناك صوت سيارة من الخارج صوت المحرك الدائر ثم صوت التوقف ثم صوت الأبواب تفتح قال لي ماز في عجلة وهو يخرج من المتحف دول وصله دكتور رفعة تعالى تعالى في ناس عايزك تقابلهم بس مش حنكمل بقى الوجهات في هناك ونظرت إلى نهاية القاعة كان هناك رأس رأس آدمي محنط موضوع فوق عمود كانه نصب تذكاري ولسبب ما بد لي مألوفا إلى حد ما والوجهة دي الرسل اللي عليها دي شكلها قال وهو يقتادني إلى الخارج ويدير المكتبة ليغلقها بعدين بعدين هنكمل بعد ما تقبلهم أقبل مين؟ هقولك بعدين بس حاول تبان طبيعي يلا يلا يلا, يلا نزل مترددا نزلت في الدرجة الخشبية وأنا أتساءل عن كنه هؤلاء القومة ما معنى أن لهم حقيقة ما ما القصة التي يحملها هؤلاء في الغالب هذه هي لحظة الحقيقة لقد انتهت زارتي مع هذا الشيء نظرت للوراء فلم أرى مازن يتبعني طبعا انفتح الباب وسمعت صوت طفلة تصيح ثم رأيت في الضوء القادم من الخارج رجلا وامرأة شابة وحقائب ثم لمحت الطفلة ذاتها وكانت تتواثب في مرح كان ظلهم يمتد على الأرض مستطيلا غامضا كأنهم جاءوا من كوكب آخر لكن الدهشة لم تطل فقد أدركت أنهم طبيعيون جدا وبدأت أفهم القصة الآن أرى الرعب في عيني الرجل والمرأة والطفلة ذاتها كأنما رأت شبعا أنت مين؟ أنا أبغضيف أستاذ مازن وحضرتك مين؟ مازل مي الآن بدأت أجد شيئا مالوفا في المشهد أكره أن أكون على صواب في كل مرة لكن التفسير سيكون عسيرا بعض الشيء فأنا الآن متسلل بلا إذن إلى دار هؤلاء القوم وكان من أنقذني هو الزوجة التي قالت ويتربط على كتفه ده واحد منهم نفس الحكايتين تور الرجل قبضته كأنما هو يمثل أحد أفلام جون واين الأحمق أنا لا أبدو تأديداً لبعوضة ممكن تهدى شوية أنا شايفك متعصب ومش هترتاحل لو ضربتني مثلاً أيها بالضبط كده واضح إن الموقف ده مش أول مرة يحصل صح؟ وغالباً بيحصل كل ما تسافر لمدة طويلة وما حد اسمه مازن ده مازن أبو سيب جوزي وكل مرة نلاقي في البيت واحد بيتكلم عن مازن اللي عزم عشان يتفرج على مجموعة تسكرات الرع والمتحف مالوش وجود؟ مفيش متحف أصلا هما بيقولوا إنه موجود في قط المكتب وراء المكتبة الكبيرة والحقيقة إنه مفيش أي تجويف وراء أنا متأكد إن فيه متحف سود صعب يكون فيه هلاوز بصرية بالتعقيد ده وأعتقد إن فيه صغرة في عالم الواقع وراء المكتبة ما يقدرش يفتحها غير المضيف نفسه وواضح إنه مش بيبطل يعرض مجموعته زي أي هاوي جمع توحف في العالم بتاعنا حتى الأشباح عندهم نقاط ضعف زي البشر وهنا فقط استعدت ذكر الرأس المقطوع الذي كان آخر ما رأيته في المتحف كان هو رأس مازن نفسه أعني رأس من ادعى أنه مازن لقد تعجلني فلم أستغرق الوقت الكافي كي أحفر الانطباع في ذهني لقد ضم رأسه إلى مجموعته بكل رضا وسرور ولا شك أن المتحف يضم قطعا أخرى منه حين كان حيا هو قال أنه جرب كل شيء في المتحف لو كانت قصصه صحيحة فما من بشري يمكن أن يمر بهذه الخبرات جميعا إما أنه لم يعد بشريا أو لم يكن كذلك منذ البداية ثم تفتراض أكثر جرأة لماذا لم أرى الواجهة الخامسة؟ هل الواجهة الخامسة هي التلك التي تحوي رأسه؟ هل كان هو سليم نفسه؟ لقد استبقى هذه الواجهة للنهاية باعتبارها سره الأخير والحقيقة أنني حين أستعيد قصته أتساءل كيف عرف كل هذه التفاصيل؟ لقد هلك سليم وهلك الأخ وهلكت الزوجة فكيف عرف هذا كله؟ في كل القصة السابقة كان هناك من يحكي القصة كاملة المخرج الزوجة الصبي الذي قتله الفطر الطبيب الذي فقأ عينيه في هذه القصة بالذات بدى لماذا كأنه هو الراوي كلي المعرفة الذي يعرف كل شيء ويتواجد في كل مكان يمكن أن يقص هذه قصة لو لعب دور الشخص الثالث المحدود أي لو كان هو سليم ذاته قلت للزوج الذي بدأ يهدأ قليلا إدرت تتكون فكرة عن اللي بيحصل؟ لا أنا خدت رأيي ناس كتير بس محدش فدني المضادة قرر ثلاث مرات وانت الرابعة واضح ان فيه شبح بيتسلق وبيعزم الناس ويقنعهم ان ده بيته ويدخن سجاري ويقدم له ضيوفه الشاي من مطبخي عادي جدا ويحكي قصص لحد الصبح او ما بيعملش كده عمتا غير لما بنسافر فترة والقصة بتخلص اول ما بنرجع ولما الشرطة رقبة البيت واحنا مسافرين مفيش حاجة حصلت وطبعا شافوا اني مخبول اعتقد لازم بياي البيت ده انا خلاص ما بقيتش قادر اتحمل عموما أنا تحت أمرك لو عايز تبلغ البوليس دا حقك لا لا لا لا نعملت دا مرتين قبل كده وما كانش لي لزمة فمن فضلك امشي من هنا وما تجيش تاني اتجهت إلى الباب شاعرا بالامتنان فلا أريد أن أقضي باقية اليوم في تفسير موقفي قدرت المقبض ووقفت أرمق الحديقة التي غمرتها الشمس وقلت والكلب كلهم بيقولوا نفس كلام مفيش كلب هنا أستاذ أنا بكره الكلاب ورح ينظر إلى السقف كما انهارت كل آماله هكذا أغلقت الباب ومشيت شارد الذهن مبلبل الفكر غير قادر على موازنة خطواتي بعد ليلة طويلة منحكة من سماع القصص الغريبة أمر بحوض أظهار الدلكونيا مودعا وفي سري تمنيت لو أن هذه الأسرة اللطيفة تأخرت قليلا كانت الواجهات عديدة ولكم اشتايت لو سمعت باقي القصص مثلا ما هو ذلك الكلب الأحمر؟ ما سر اليد المبتورة؟ ماذا عن الهيكل العظمي ذي الأنياب؟ لكني كنت أعرف أنني سأقابل ماز يوما ما لنستكمل مشاهدة المتحف الأسود نعم بالنسبة لي كان ذلك الذي أنضيت معه أمسيتي هو مازن الأول الحقيقي والأكثر تسلية إنه يعرف عنواني ويعرف كيف يكتب خطاباً وكيف يرسله لسوف يجدني عندها أريد أن أسأله أسئلة كثيرة أولها من هو فعلا هل استنتاجي صحيح بصدده؟ إن قصته بالتأكيد لجديرة بأن تكون من قصص حلقة الرعب القادمة كانت هذه حلقة الرعب السادسة المزيد من البرتامينتو لكن حتى البرتامينتو برغم اسمه المرعب ينتهي ككل شيء آخر والشيء كان ينتظرني إنها قصة مقصزة تحكي عن شيء ما هذا هو ما يمكن القوله عن الموضوع و... ولكن هذه قصة أخرى دكتور رفعت إسماعيل القاهرة وإن لم خليك متأكد كده؟ وايه اللي وايه اللي مخليك متاكد كده وايه اللي مخليك كده متاكد كده وايه اللي ايه يخليك يعني متاكد كده وايه اللي وايه اللي وايه اللي يخليك كده على بعض بقى وايه اللي كده برضه بريد ايه متاكد ليه بتقولي ايه متاكد وايه اللي يخليك متاكد كده وايه اللي مخليك كده منتقدر تليها أسرع شوية وقال لي astrology متأكد كده وقال لي astrology متأكد كده ما يجب عليها نقولي formation يا جيارة awesome وقال لي darkness you and João وقال لي Abdullah اه間 تقتلا ايه الحركات دي بقى أعطش ياه القرف ده وشفت صورتي مع ستالن ومع المرشال زكوف انا كنت راجل مهم جدا في لحظة آه... الدور ده هيجيب أجري أوكي ما يكرمك حاجة عمر ورجعت الحياة للفطر ده بعد سكون سنين فجربته على القروض والقطط اطط اطط اطط مياو مياو مياو <تصفيق> اصعب حاجة ان الواحد يحاول يجيب دحكة شريرة بالشكل ده عطيت على نفسي عمر <تصفيق> حاتش وانتعليك <تصفيق> على حسابك على فكرة ما شا عمر <تصفيق> العمل الأفضل على تطبيق أوديوهات لم يتم نشره بعد اشترك الآن لمدابعة المزيد